وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَ النَّجَهَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيدٍ وَكُلَّنَّ قُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَفْوَائِ رُسُلِ مَالٌ ثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَ